وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا اعلم أولا أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نتم بيانه بذكر السنة المبينة له وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيا بالمقصود والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة لأنه قال هنا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور الآية وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين يومئذ من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم وإذا تقرر أن معنى يوم إذ يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم فاعلم أن الضمير في قوله وتركنا بعضهم على القول بأنه لجميع بني آدم فالمراد يوم القيامة واذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد وقربه منه وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج فقوله بعده ونفخ في الصور يدل في الجملة على أنه قريب منه قال الزمخشري في تفسير هذه الآية قال هذا رحمة من ربي هو إشارة إلى السد أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته فإذا جاء وعد ربي يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي جعل السد دكا أي مدكوكا مبسوطا مسوّا بالأرض وكل من بسط من بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام انتهى وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا الآية لأن قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واتبعه لذلك بقوله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها وذلك يدل على بطلان قول من قال إنهم روسية وأن السد فتح منذ زمان طويل فإذا قيل إنما تدل الآيات المذكورة في الكهف والأنبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم الآية وقال اقتربت الساعة وانشق القمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الإبهام والتي تليها الحديث وقد قدمناه في سورة المائدة فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به بل يصح اقترابه مع مهلة وإذا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامه فلا يكون في الايات المذكوره دليل على انه لم يدك السد الى الان فالجواب هو ما قدمنا ان هذا البيان بهذه الايات ليس وافيا بتمام الايضاح الا بضميمه السنه اليه ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له حدثني الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شانكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفه النخل فقال غير الدجال اخوفني عليكم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له قدرة قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له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 فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رميه الغرب ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه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 فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله تعالى وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال فمن يدعي أنهم روسية وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو باطل لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده ووضوح دلالته على المقصود أيها المستمع الكريم سيكون لنا إن شاء الله لقاء ليلة غد فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته